ولمَّما رجع موسى إلى قومه غبان أسفَن قَالَ بِسَمَاء خَلَفْتُ مُنِي مِنْ بَعْدِ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ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 وكذلك ناجذ المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم ما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 115. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما 117. وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 118. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 119. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين